بسم الله الرحمن الرحيم البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 جِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ